وقراه عاصم وحمزه والكسائي جعله دكاء بألف التانيث الممدوده تانيث الأدك ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد وقد قدمنا ايضاحه قوله تعالى وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذٍ لِلْكَافِرِينَ عرضا قوله وَعَرَضْنَا أي أبرزنا وأظهرنا جهنم يومئذ أي يومئذ جمعناهم جمعا كما دل على ذلك قوله قبله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وقال بعض العلماء اللام في قوله للكافرين بمعنى على أي عرضنا جهنم على الكافرين وهذا يشهد له القرآن في آيات متعددة، لأن العرض في القرآن يتعدى على لا باللام، كقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وقوله النار يعرضون عليها غدو وعشيا وقوله تعالى وعرض على ربك صف. ونظيره في كلام العرب من اتيان اللام بمعنى على البيت الذي قدمناه في أول سورة هود وقدمنا الاختلاف في قائله وهو قوله هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم أي خر صريعا على اليدين وقد علم من هذه الآيات أن النار تعرض عليهم ويعرضون عليها لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها كما قال تعالى في عرضها عليهم هنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وقال في عرضهم عليها ويوم يعرض الذين كفروا على النار الآية ونحوها من الآيات وقد بينا شيئا من صفات عرضهم دلت عليه آيات أخر من كتاب الله في الكلام على قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا وقول من قال إن قوله هنا وعرضنا جهنم الايه فيه قلب وان المعنى وعرضنا الكافرين لجهنم أي عليها بعيد كما اوضحه ابو حيان في البحر والله تعالى أعلم قوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا التحقيق في قوله الذين كانت أعينهم أنه في محل خف نعتا للكافرين وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات الكافرين الذين تعرض لهم جهنم يوم القيامة أنهم كانت أعينهم في دار الدنيا في غطاء عن ذكره تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا وقد بين هذا من صفاتهم في آيات كثيرة كقوله في تغطية أعينهم وعلى أبصارهم غشاوة الآية وقوله وجعل على بصره غشاوة الآية وقوله أفمن يعلم أنما ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقوله وما يستوي الأعمى والبصير الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وقال في عدم استطاعتهم السمع أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم وقال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وقد بينا معنى كونهم لا يستطيعون السمع في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فأغنى عن إعادته هنا وقد بينا أيضا طرفا من ذلك في الكلام على قوله تعالى في هذه السورة الكريمة انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وقد بين تعالى في موضع آخر أن الغطاء المذكور الذي يعشو بسببه البصر عن ذكره تعالى يقيد الله لصاحبه شيطانا فيجعله له قرينا وذلك في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الايه قوله تعالى افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا الهمزه في قوله افحسب للانكار والتوبيخ وفي الآية حذف دل المقام عليه قال بعض العلماء تقدير المحذوف هو أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ولا أعاقبهم العقاب الشديد كلا بل سأعاقبهم على ذلك العقاب الشديد بدليل قوله تعالى بعده إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا وقال بعض العلماء تقديره أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأن ذلك ينفعهم كلا لا ينفعهم بل يضرهم ويدل لهذا قوله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ثم إنه تعالى بين بطلان ذلك بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما أنكره عليهم هنا من ظنهم أنهم يتخذون من دونه أولياء من عباده ولا يعاقبهم أو أن ذلك ينفعهم جاء مبينا في مواضع كقوله في أول سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الآية فقد نهاهم عن اتباع الأولياء من دونه في هذه الآية لأنه يضرهم ولا ينفعهم وأمثال ذلك كثيرة في القرآن من الأدلة على أنه لا ولي من دون الله لأحد وإنما الموالاة في الله كقوله أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي الآية وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وقوله ومن يضلل الله فما له من ولي الايه وقوله وأنذر بِهِ الذين يخافون ان يُحْشَرُوا الى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي الآية وقوله وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي الآية ونحو ذلك من الايات وسيأتي له قريبا إن شاء الله تعالى زيادة إضاح وامثله والأظهر المتبادر من الإضافة في قوله عبادي أن المراد بهم نحو الملائكة وعيسى وعزير للشياطين ونحوهم لأن مثل هذه الإضافة للتشريف غالبا وقد بين تعالى أنهم لا يكونون أولياء لهم في قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم الايه وقوله انا اعتدنا قد اوضحنا معناه في قوله تعالى انا اعتدنا للظالمين نارا الايه فاغنى عن اعادته هنا وفي قوله نزل اوجه من التفسير للعلماء أظهرها أن النزل هو ما يقدم للضيف عند نزوله والقادم عند قدومه والمعنى أن الذي يهيئ لهم من الإكرام عند قدومهم إلى ربهم هو جهنم المعدة لهم كقوله فبشرهم بعذاب أليم وقوله يغاثوا بماء كالمهل وقد قدمنا شواهده العربية في الكلام على قوله تعالى يغاث بماء كالمهل لأن ذلك الماء الذي يشوي الوجوه ليس فيه إغاثة كما أن جهنم ليست نزل اكرام لضيف أو قادم الوجه الثاني أن نزلا بمعنى المنزل أي اعتدنا جهنم للكافرين منزلا أي مكان نزول لا منزل لهم غيرها وأضعف الأوجه ما زعمه بعضهم من أن النزل جمع نازل كجمع الشارف على شرف بضمتين والذي يظهر في إعراب نزلا أنه حال مؤولة بمعنى المشتق أو مفعول لاعتدنا بتضمينه معنى صيرنا أو جعلنا والله تعالى أعلم حسبنا في هذا اللقاء أيها المستمع الكريم ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته